من النساء لما لأنها الأضعف أن المرأة هي الأضعف الولد يستطيع أن هو يعمل ويكسب من كد يده بخلاف المرأة المرأة الأصل فيها أنها مصونة فهي ضعيفة تضعفها ولذلك كان يقول أن جشئها أن جشها رفقا بالقوارير فسمى المرأة قارورة لي لأن المرأة يعني بخلاف رجل ممكن يكون عندها رقة مش ممكن طبعًا الأصل في المرأة رقة حنان وعطف بخلاف الرجل ممكن يكون قلبه عنده جفاء عنده قسوة ولذلك تجد ان بعض النساء مثلاً تتابعل وتحسن التبعل إلى زوجها وهو زي الفاس طبعًا محدش يزعل يعني أنا مش بقول عليكم عشان محدش حد يشوف أنت, انت تمنع لا طبعاً يعني في بعض النساء تشتكي من سوء المعاملة معاملة الزوج طبعًا إن تعرفين القصص لما دخل نبي صلى الله عليه وسلم مدينة ووجد أهل مدينة يضربون النساء فنهى عن ضرب النساء صلى الله عليه وسلم فكل لما تيجي امرأة بقى زوجها يضربها قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء فذهب عمر رضي الله عنه وارضى لنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسولا ان النساء استأثدن زي الأسود خلاص بقى ما هي في حماية لها ظهر جديد ومين بقى ده النبي صلى الله عليه وسلم ظهر جديد قوي فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الإي النساء فجاءت سبعين او سبعون امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة كلهن اشتكينه ازواجهن كل واحدة قالت اشتكي من زوجها نزوجها إيه ضربها وكانهم أمضى تظرين لإيه الإذن. طبعا الضرب يكون ضربا غير مبرح ها وممكن واحدة تقول له ضرب الحبيب زي اكل الزبيبة يعني يضربها ضرب غير مبرح وطبعا الله تبارك وتعالى لما امر في العلاقة الزوجية بالذات لما الزوج يخاف نشوز المرأة أمر الله تبارك وتعالى الزوج أن يعظها يعظها ويذكرها بالله تبارك وتعالى ولكن في آفة يعني أنا إن إن الزوجة إلا من رحم الله لا تقبل نصح من الزوج يعني ممكن تسمع شريط لشيخ مثلا تكلم عن حكور زواج تنفذ إنما لو الزوج ينصح ممكن تؤفله حجر عثرة وتؤفله تؤفل زديك ليه بقى ليه ليه كده ليه المرأة في الغالب ممكن ما تستجيبش للزوج وكيف تأخذونه وقد أفضل بعضكم إلى بعض بمعنى إيه خلاص إن الزوج أفضى إلى المرأة المرأة أفضت إلى الرجل فأصبح بينهم خلاص يعني إلى حد ما بتحس إن هي, هي وهو سواء فصعب إنها تقبل منه إلا طبعا المرأة اللي كانت صالحة عابدة قانتة الله تبارك وتعالى تقبل من الزوج اللي أشد من كده أنا ما رأيت في حياتي رجلا يقبل من زوجته نصح يعني المرأة ممكن تقبل ولكن العكس لا تيجي تنصحه لانه شايف نفسه انه هو قوي وشديد فتيجي تنصح ما يقبلش ولو جات امرأة اجنبية نصحته هيخشع يقبل على طول يسلم ولذلك في في قضية انا اتكلمت معاكم فيها قبل كده بس طبعا ايه يعني انا قلت كلام ممكن يكون اتفاهم خطأ وهو مسألة ان انت لازم تاخد المرأة يكون عندها فهم وعلم طبعا الكلام اخوانا ان كثير من الامهات الاميات ربت الابناء أحسن طربي, احسن طربي احسن طربي اللي خرج كل الائمة الكبار كالشفعي ومالك واحمد وامثال هؤلاء امهاتهم ولذلك أنا قلت لكم ساعدت وراء كل عظيم إيه؟ امرأة والمرأة وهذه هي الأم قلما تجد أن امرأة تكون سببا في رفعة زوجها طبعا مش في الدنيا أنا عن الأخيرة ودي نساء نوادر فقلت أن أنت تأخذ المرأة المتعلمة أفضل هذا ليس تجنيا على المرأة الجاهلة أو المرأة الأمية التي لا تكرر ولا تكتب لا من الممكن طبعاً يقابل يقابلني الكثير والكثير ممكن تكون أستاذة في الجامعة ولا تفقه شيئاً في دين الله سبحانه وتعالى ممكن وامرأة أمية جاهلة لا تحسن أن تقرأ ولا تكتب هي أفضل منها بملايين مراحل لما تأتي وتسأل أو تجد من كلامها هي فعلاً فهمة يعني كيف تدور هذه الدنيا تدور هذه الحياة ولذلك تجد ان اكثر عظماء الارض اللي ربهم امهاتهم هتجد الام دي ام امية لا ولا تكتب، وفي المقابل تجد ان ممكن امرأة متعلمة وتربي اولادها على الفسق والفجور تربي اولادها مثلا على الطبل والزمر والرقص والاولاد باللغني مبارح بالمرأة التي يعني جت في بعض البرامج هي موجودة على النت وتقول ان محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول وإنما هو رجل عقري ورجل عظيم جدا ولكنه ليس برسول لما؟ لأن أصلا ما فيش حاجة اسمها وحية تنكر الوحية جبريل ده ملك ولكنه لم يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتقول هكذا في كل أنبياء محمد وموسى وعيسى كل هؤلاء بقرة ولكن ما همش رسل طيب أنت أقولي لا إله لا أقول لا إله إلا الله طب كيف لا إله إلا الله <تصفيق> ولا تقولي أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله <تصفيق> طبعا ليس عندها من الأدلة وكلامها أوهى من بيت العنكبوت يعني كلامها ضعيف جدا جدا طفل لو في ابتدائي ممكن يهزمها ويجيبها من أول جولة ولكن انظر إلى اللي أنا عاوز أصله. دي دكتورة بشرية كما تزعم ومقال كتاب تنقض فيه طبعاً ما فيش حاجة أسماء عجاز في القرآن كلام كتير يعني. الشاهد يا أخوانا كانت متجاوزة واحد سلفي ولكن الحمد لله ما قضحتش في السلفين قالت ناس محترمين وده عجيب يعني استغربت جداً أنا أول ما بلغني خبرها وقالت إنها متجاوزة سلفي قلت حاجة من اثنين يا إما هو اللي طفحها الدم لغاية ما خلاها كده <تصفيق> يا إما هو طلقها من أجل ذلك، من أجل فكرها المنحرف، من أجل الفكر المنحرف. طبعاً أنا ما أتحك مش كل إستلفين على الجاد. لا لا يعني الولد قالوا لنا يعني تختفي، دروش عشان ال ما تقتلش حتى لا يقتلها أحد، بس مش معروفة. ده كلامها كلامها كما قلت أوهام من بيوت العنكبوت. فدي مثلا دكتورة بشرية، فإنها لا تعمل أبصاره لكن تعمل قلوب التي في صدور قلبها عليه عمل، طبعاً الله تبارك وتعالى علقل بها، فخرجت بهذا الفكر من فليس معنى كلام عشان لا يفهم خطأ، ممكن يعني بعض النساء تكون أمية ولكنها أحسن ملين مرات من ذكاترة الجامعة، وتربي لنا ما نريد، وتكون عندها حسن نتابعه للزوج، عندها حس نتابعه لزوجها، والعكس بالعكس طبعا <تصفيق> فهنا زوجة بشير هي أم النعمان رضي الله عنه قالت اذهب واسأل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في رواية من رواية الحديث فاحنا قلنا إن العلماء يقولون هل يستحب التسوية بين الأبناء أم يجب قلنا الراجح أنه يجب التسوية بين الأبناء في العطية والبعض قال أنه يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين والبعض قال أن الذكر يأخذ مثل الأنثى والأنثى مثل الذكر سواء بسواء والراجح والله أعلم أنه يقسم بينهما الهبة كالمراث بالذكر مثل حظ الأنثيين وهذه هذا التقسيم تقسيم الله تبارك وتعالى للمراث فقاسوا الهبة عليه ولكن لو بعض الناس أخذ بالقول الأول أنه يعطي للأنثى مثل الذكر لا حجرة على قوله أو على رأيه والله أعلم طيب هنا هل يجوز للرجل أن يرجع في هبته التي أعطاها لولده إذا بلغا الحكم الشرعي يلزمه ذلك يلزم أن يرجع في الهبة حتى لو قبضها الولد طب لو أن هذا الرجل وهب هبة لغير ولده هل يجوز له أن يرجع فيها بعد قبضها في خلاف بين الفقهاء وأنا أميل أنه لا يرجع فيها لا يجوز له الرجوع فيها بعض الناس كان يسأل رجل في واحد أعطى مئة ألف جنيه هبة هبة هنيئا لا عاوزين نشوف الرجل ده فيه <تصفيق> ولما أعطى لهذا حدث منهما شيء شفت بقى إن أكرمت الكريمة ملكته وإن, ملكت وإن أكرمت اللئيمة مرده سبحان الملك الكريم كريم ولذلك إن الكريمة إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب من قالها محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف لما محمد بن مسلمة ذهب إليه يناديه يا كعب يا كعب فزوجته قالت إني أشم رائحة الدم قال لها إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب هل هذا الكلام جائز شرعان هو فعلا الكريم كريم ولكن لو يعلم أنه مقتول هل يجيب لا طبعا لا ولو أجاب لا يأثن كما قال شيخ الإسلام, الإسلام تيمية قال أنه لا يجوز له أن يجيب لأن الإسلام له أحكامه أما هذا كان <تصفيق> إحنا يهوديون فنعاوز نقول طبعا المعنى ممكن يكون صحيح بس مش نقول طعنة يعني الكريم دائما تراه كريما في كل شيء والكرم يظهر أثره على المرء وعلى من يعوره ولا أقصد بالكرم اللي هو يعني ينفق طعام وشراب وملابس لا من الممكن أن يكون الكرم كرم وأخلاق كل إنسان كريمه كريم في خلقه من الممكن هو غير راضي مثلاً عن بعض الأمور في زوجته مثلاً أو في أولاده أو في أصدقائه ولكنه لا يهين يتحمل يتحمل ليه؟ لأنه يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى لأنه يعني يحسن أن يتاجر مع الله عز وجل في هذه القضية فمن كرمه زائد لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور زوجي ها؟ إذا خرج أسد وإذا دخل فهد ولا يسأل عما عهد يعني يدخل بيت إيه؟ برفق كولين يتمدح زوجها وزوجي ألمسه أرنب والريح ريحه زرنب تمدح فيه ريحته طيبة كويسة وكذلك برضو المرأة تكون كريمة مع زوجها بنفس الصفات ده الأصل. فأنا عاوز أقول إن الإنسان لو أعطى إنسانا هبة وامتلك هذا المرء الموهوب له لا يجوز للآخر أن يرد هبته إلا في هذه الحالة الولد إذا نحل الوالد إذا نحل ولده هبة وكان لم يسوي بين إخواته يجوز له أن يرجع في هبته بعد قبض ابنه لها طب يا لو هو أعطى بعض ولده هبة ثم طرأ على هذا الولد فسقا فسق طرأ على هذا الولد فسق هل يجوز له أن يسترد هذه الهبة من أجل فسق الولد لأنه الآن هذا الولد سينفقها في معصية الله عز وجل يلزم أن يستردها يلزمه ليه؟ لأن الولد هيستعين بها على معصية الله تبارك وتعالى وطبعا الكلام بالآية عامه وتعونه على البر التقوة ولا تعونه على الإث والعدوان وهو راعي ومسؤول عن ولده هل يجوز أن أخص بعض الأبناء لعلة فيه كمرض كطلب علم مثلا رجل متفابغ لطلب العلم ويروح ويجي وليس عنده وقت ليحصل المال هل يجوز أن أعطيه وانفق عليه لطلب العلم يجوز يجوز أن أخصه دون إخوته بالنفقة عليه في طلب العلم مريض ويحتاج إلى دواء يجوز أن أخصه بعض المال ليداوى رجل متزوج عنده عيال عنده عيال كتير ولا يستطيع النفقة هل يجوز لوالده أن يعطيه بعض المال ليساعده يجوز له ذلك وإحنا نخص بعض الإيه بعض الأولاد بهبة أو بنحلة أو بعطاء دون الآخرين إن كان صاحب عذر أو إن كان يستحق ذلك بعض الناس بيسأل إنه عنده أبناء في مراحل في مراحل تعليم مختلفة فهل يجوز إنه يعطي مثلا طالب الجامعي مثلا 20 جنيه طالب في الدقيقة 5 جنيه ولا عشان يبدأ ده 20 ده 20 ها؟ خمسة وعشرين ليه ده شيء شيء المعروف والمعهود عند الناس ده تعليم ابتدائي لا ينفق مثل ما ينفق طالب الجامعة لن يجيش واحد يقول ليه ده لازم تسوي في العطاء وتدينه ده عشرة إبقى ده عشرة لا طبعا ده حسب الاحتياج زي اللبس في بعض الأبناء بيحتاج ملابس مثلا والبعض الآخر عنده ملابس خلاص اللي ما عندهش يأتي له بما يريد القضية يعني في بعض الناس يعني دون لنسألة دي حسة جدا درجة ان بعض الناس بيختلف مع بعض له لا انت الديته لازم تديني لا ده حسب الاحتياج حسب الاحتياج حسب الاحتياج الشخص طيب هو لو اعطاله لو اعطاله وتكلم الولد مع والده او مع امه وقال انني وسلمناها عن ذلك وقال اعدلوا تقول الله واعدلوا بين ابنائكم وما سووا بينهم في العطاء فكذا لا يجوز شرعا حتى لا يوقع هذا الأمر العداوة والبغضاء بينه وبين إخوتي في الأب والأم صمموا أنهم يكتبوا مثلا لأحد أبنائهم ويخصوه بشيء دون إخوتها صمموا على ذلك يعني هو نصحهم لله تبارك وتعالى بين لهم الحكم الشرع في المسألة وقال لهم حرام, حرام شرع وهم صمموا نقول بر أباك وأمك برهما واسكت ولكن فيما بينك وبين إخوتك تقل الله عز وجل وقسم هذا المال قسمة شرعية ولا تقل ان أنا إيه أبو يا الدهولي لا تقل الله عز وجل لأن سائر الإخوات ممكن يرضوا على مضض يكون الصدور فيها شيء فيكون سبب في عذاب الأم والأب سبب حاجة زي كده فمن باب البر أن أنت تنفق هذا المال وتقسمه على سائر الورثة إلا أن يرضون بذلك إلا أنهم يقروا هذا العطاء ودي طبعا يعني الإخوة الرفيين يعرفوا الكلام ده إن فعلا في الريف يحصل مشاكل كبيرة جدا بسبب حاجة زي كده إن ممكن إن مثلا كثير ما يأتيني المشاكل في كده إن القب مات وكان كاتب مثلا للأولاد الذكور فقط دون, دون الإناث جاءت الإناث يسألوا يقوم الأبناء يقول لهم لأ ملكمش حاجة عندنا أبونا كتب لنا وخلاص وانتهت القصة طب إحنا مش مفقين على كتابة الوالد لكم يقول له ملناش دخل هذا عقوق الله لعقوق لأن الطرف الثاني مش موافق معنى إنه مش موافق يبقى وقع في ظلم من الذي ظلم الأب والأم فمن الذي أخذ العقوبة الأب والأم فكونك أنت تستفيد بهذا المال بمفرادك بحجة إن أبيك وأمك إنهما اللي كتبوا لك هذا المال أنت تكون سبب في شقائه ما في الآخرة والعزب الله فهذا ليس من البر بل هو من العقوق فإلزمك شرعا أن تقسم هذا المال كما أمر الله عز وجل بالتساوي في ما بينك وبين إخواتك طبعا بالتساوي مذكور إحنا ذكرناه لأن طبعا يعني التساوي يعني تعطيهم ليس المقص الكلام أنت تعطيهم ده زي ده لا التساوي أنت تعطي كما أعطيت هذا تعطي ذاك وهذا على حسب احتياجه وهذا على حسب احتياجه أو إن تكون كما قلنا بالقسمة اللي قسمة للذكر مثل حظ الأنسين الأنسين فأنت دلوقتي سويت بينهم في في العطاء وليس في قيمة العطاء سويت بينهما في العطاء أنت عطتهم هما الاثنين مثلا وليس في قيمة العطاء نفسه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألمح بشيء في المنطقة الخطورة فقال أليس يصرك أن يكونوا في البر سواء إيه اللي أنت عاوز من أولادك أن كلهم يكون برهم سواء عندك يعني هم يبروك حيث ان أنت لو موت يعني تدركك رحمة الله تبارك وتعالى بدعائهم لك او يكونوا باردين لك في الدنيا انهم يحسنوا اليك ويتعاملون معك بالحسن فاي انسان في الدنيا يريد ان كل اولاده سواء في البر ان اكثر ما يحزن المرء ان يتنكر ولده له وان ينكر هذا المعروف الذي قام الاب والام معه طول عمره ويأتي وتنكر وينكر هذا الجميل وهذا من العقوق نعوذ بالله من ذلك فقال بناء فقال له صلى الله عليه وسلم فلا إذن فلا إذن يعني إيه ها لا تكتب لا تخص النعمان بهبة دون سائري إخوته هنا إخواننا العلماء استنبطوا كلام جيد جدا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير وهو أكل ولديك نحل لذلك الأصل في المفتي أن يكون فقيها فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه ليس بفقيه، ممكن يكون عنده المسائل كلها ولكن وقت الفتوى لا يستطيع أن ينزل الفتوى على مقتضى الحال فمن الممكن أن يكون الحكم موجود وثابت ولكن الفتوى تتغير بتغير الزماني والمكان والأشخاص يمكن ضربت المثل قبل كده أن بعض إخواننا كان قرأ حديث الناس سلم صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالكم كان هنا عندنا مش عارف فلدنا بتصدر حاجات جاندة فكان هذا الأخ يلبس الإزار يلبس الإزار دي السنة وكان يلبس عزاكم للحزاء كان كوتي وكان يدخل المسجد بالحذاء طبعا كنا كنت لسه صغير قوي كان تقريبا عندي 19 سنة فوقع في نفسي يعني كيف يدخل المسجد بالحذاء؟ فعملت بحث بسرعة كده في المسألة عشان لا نتكلمش الجاهلي يعني فالنهو تبارك وتعالى هداني الى ان الاصل الصلاة بالحزاء فعلا ولكن يجوز الخروج عن هذا الاصل لمصلحة الرجحة مصلحة الرجحة ان هذه مسألة او سنة لا يعلمها كل المسلمين مش كل المسلمين كل مسلم ما نادر جدا من يعلم هذه السنة ثم المصلاح راجح من المساجد الآن بخلاف المساجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان رمل وظلط الآن في مكت مفروش وفي مشابه ذلك أنت بتمشي بالحذاء في الشارع هتدخل المسجد تلوث المسجد وتأفف الناس من مثل هذه المساجد فطبعا وصلت في المسألة من باب المصلاح راجح أنه يترك هذا الفعل فرحت نقص أن أنا وبعض إخواني فكان من منه إلا أن يقول هذه سنة ولا يجوزنا نحيد عنها فبدأنا نتكلم معه وجاء بعض المشايخ الكبار معنا عاد يتكلم معاه ولكن لأسف حجر واسعا على رأيه واستمر على هذه الحال ولكن لأسف كان بيسبب له إضرار بالغة فهو حامل فقه ولكن ليس بفقية ونحن نقول القاعدة المشهورة المعروفة أن الحكم يدور مع التي وجودا وعدمها وما كان له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهو سبيل إلى الابتداء في الدين زي مثلا دخول القبور حافيا الأصل في القبور انت تدخلش حافي ولا ابنعش يا صاحب السبتيتين الأصل تدخلش حافي حد عنده كلام تاني ولا الأصل المنع عن دخول القبور بنعال بعينها، مو. مو. ليه؟ القبر من داخل؟ لا بين القبور. مش القبر الكلام على بين القبور. هل النهي هنا عن دخول المقابر بنعال بعينها خاصة؟ ليه؟ نعال استبتيه؟ لا ذريش والفرو اللي والفر بتبان كده ان انت ابن زوات الاغنياء يعني بيلبسوها ولا النهي عام يشمل كل النعال سواء نعال ده اللي احنا بنلبسها او نعال السبتيه او ها, ها خاص ايه السبتيتين ها يبقى خاص النعال ايه السبتيه فقط ففاهم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الكبور <تصفيق> بالنعال طبعا القبور الآن بخلاف زمان بمعنى أن القبور فيها ما فيها من أشواك وما شابها ذلك من الممكن أن يؤذى المرء حتى لو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول القبور بالنعال ماشي كده؟ ووجد ضرر من خلع النعل داخل عند القبور أو بين القبور الكبور ها؟ يبقى هنا الضرر تبيحل إيه؟ المحظورات. طيب لو نهى فعلا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم ترتب عليه مسألة عظيمة لو دخل. يترك؟ يترك المسألة لا تترك المثل. فأنا عاوز أقول إن ممكن يكون إنسان عنده فقه وليس بفقيه، ولذلك المفتي لابد أن يكون فقيها مع المستفيد. وطبعا لابد أن كل ما حوزاكي. افهم السائل على طول، لأن في سائل بيلف وذور حولك. عشان يريد أن يصل إلى قضية بعينها إلى ما يريده هو يلف وضور حولك عشان يصل إلى ما يريد فأنت لابد أن تكون زكيا لف وضور حول أنت كمان أو وضح له المسألة على بلاطة زي ما أنت تريد كده وتقصد كذا على طول لأن بعض الناس يريد أن يأخذ رخصة كحال اليوم يسألني يقول أنه زوجته أتت بشيء معين جايب الحاجة دي منين من عند أخوية أخوها قال لا. فبيسأل ويقول هل يجوز أنها أقول لو ما قلتش تبقى طالق بنية التهديد أنا عاوزكم تشتركوا معايا في دي هل يجوز أنه أقول لها لو ما قلتش تبقى طالق وينوي التهديد من وراء ذلك يجوز ولا لا يجوز يقولوا للناس يحسن ما هي كذاب ما هي كذاب بيقول ما فيش حاجة ترجعها ترجعها إلا كده معلش بقى عادتها ومش عادتها ها ما حد بيقول ينفع حد يقول ينفع هتكسق صوره ليه خليك زمن لا مهما كان ومهما حصل لا يجوز شرعا هو يقول مثل هذا الكلام فقلت له لا يجوز طبعا فيش فيها هزار قلت له لا يجوز طبعا فقال لي ليه وانا لو قلت يبقى طالق وانا بقولها بالتهديد قلت له نعم ليه قلت له نعم هتبقى طالق إيه أنا عارفه فعش أقوله في هذا الخلاف أدوات أنا عاوز أعمل إيه أفرمل مع جزاك الله خير أفرمل وبرضه مصمم ويعيد ويزيد ويلح عليه عشان لو أقوله أقول. أنا قلت لا مش أقول والله لو قلت لي إيه هو كده ده الحكم النهائي عندي شوف لأ حد ثاني يسأل يسأل أحد زي برضه سائل يجي يسأل أنا ساكن في شقة دور أرضي جاي لكل الأمراض منها ومش عارف عيش فيها وأنا عشان مش عارف بطلع بره عشان أشمل هوا ليه فهمت على طول النساء العاوز قارض البنك عشان يشتري شقة تكون حلوة ويدخلها هوا ويدخلها شمس ويعرف يعيش ده الناس معايش أول ما قال كده قلت طول لجنة الفتوى روح يسأل في لجنة الفتوى خلاص روح على طول ابعد عني ليه لأنه عاوز يوصلني لما يريد انظر إلى النبي صلى الله عليه ولدي كنحل ليبين أن الفقه لابد أن يكون فطنا ذكيا أمام السابر حتى يأتي بكل ما في داخل السابر وغالبا خلي بالكم دي لما يحصل فيه مشاكل بين اتنين كل اللي بيحكي لك بيحكي لك لنفسه فقط ما بيحكيش لإيه قلما من يأتي رجل ويخطأ في رجل آخر يحكي اللي عليه دايما يحكي اللي له وأنه يقول إيه رب لعل أحدكم يكون الحن بحجته من أخي فأقضي له وممكن واحد يكون طيب وبنحلال حلال كده وميعرفش تكلم ييجي قدام الخاص لا يستطيع أن يتلفظ بنفسه فلازم القاضي يكون فطن كما دخلت المرأتان على داود عليه السلام وكليهما ادعت أن هذا الولد الصغير مولود ولدها فقالت الكبيرة أنه ابني أنه ولدي وبتبكي ابني وهتاخده مني قالت صغرة بل هو ولدي وما بكى ما نزل لها دمعة فداود عليه السلام أخذ بقول مين الكبيرة اللي بتبكي ابني فخرجتها من عند داود عليه السلام فقابل لهما سليمان عليه السلام فلما رأى هذه المرأة تبكي ودي مشي حزينة كئيبة الحزن يملأ وجهها من الممكن أن تبكي بكاء الثعالب. أنت ممكن تبكي بكاء الثعالب حتى تصل إلا ما تريد طبعا بقول لك المرأة في دموع حد دموعتها مسيح هل تمسح لي دموعة؟ حد أرى في الموضوع ده؟ لا؟ لا وهو بره بره المية أنا بتكلم وهو دلوقتي قاعد على الشاطئ كده مستكين كده مستنى الفريسة بيعيط يعني بننزل دموع عشان يقدر انا بلغني وانا ادري صحة الكلام ده ولاش الدموع عشان ما تظلموش النساء وتقولوا النساء زي تمسيحية يعني النساء دول رحمة ها شفتوا واخدين بالكم الافرادات الدمعيه الدمعيه لماذا تنزل من التمساح بعد أكل الفريسة بيخضل <تصفيق> ماشي بس مش دموع دموع بكاء لا طبعا فهو يبكي فالمهم أن نسلمنا عليه السلام فاطن لمين للأمر قال من الخطب قال تاكيت وكيت قال ائتوني بسكين لا شق الولد بينكم من الصين فزعرت السورة قالت لا تركه لها قال الولد لكي مهتم انا ما ظعرتش بقى الاتش قال ايه ايه حكم للولد بميل للصغرة التي انتفضت لما قال ايه ساشقه نصين انت بقى لما تيجي تحكم بالناس اعمل كده قول له هات السكينه نصين على طول عشان اللي صاحب الحق ساعتها هو اللي يظعر يقول ايه ربكة هرتبك بخلاف المنافق او الكاذب تجد ان هو إيه؟ الموضوع بالنسبة له ولا في اي مشكلة فهنا اشوف ان الرسول صلى كل ولد كان حل أنا مثلا من يقول سأشهد كان ممكن يقولي لا بأسه ويشهد صلى الله عليه وسلم ولكن سأل ليه سأل ليعلم هل لبشير أولاد غير النعمان أم لا ويبين حكم لهذه الأمة حكم شرعي إلى قيام الساعة أن الأطل في الوالد إذا أراد أن يعطي بعض ولدي لابد أن يسوي بين أولاده في العطية طبعا دائما أقول يا أخوانا حسن السؤال مع حسن الجواب حسن الجواب مع حسن السؤال ممكن إنسان يسأل سؤالا ولا يحسن أن يسأل فالمفتي يبتيبه مجرد لي الكلام وركون فتو كلها خطأ ليه لأن السؤال أصلا خطأ ولذلك انت تسأل يعني تحاور تحاول تحاور اللي إيه المستفتي عشان تعرفه عاوز يبصده ممكن واحد يبقى مشيك في سكة كده وفجأة يقول كلمة في النص يوقع كل اللي انت بتعمله ليه لأنه لم يحسن عرض السؤال ستين سبعين ألف أو طبعا ده يعني هل البنت أصلا يعني كالبدع المنتشرة اللي أنا نفسي وقعت فيها جهاز البنات بألوف مؤلفة أنا أرى والله أعلم يدخل يدخل للمصلحة يدخل يعني أنا أقول إن لو لو أنا دلوقتي ميزت الولد وجبت له شقة بعد أنا ما جهزت البنت بستين سبعين ألف جنيه ليس أن حقها انت تجي تقول لي أنا عاوز أشقة أنا كمان لأن أنت كده لابد أن نسوي بيننا إن في العطية أو في العطاء أرى ذلك لغاية ما شوف حد خالف الكلام ده لا أنا أرى ذلك أنا أميل إلى إن البنت طبعا فعلا بتتجاز بأقرب من 70 ألف جنيه وكلها طبعا تقاليع وبدع ما أنزل الله بابن سلطان وهذا أمر غلبان عليه النساء يعني هذا أمر غلبان عليه النساء وانت بتدرش تتكلم في حاجات زي كده ولأسه الشديد ممكن تجد بيوت ملتزمة زي حالتنا وتقول لك بتشوف زميلاتها ده بنته فلان وبنت علان أنا ماليش دخل بالقصة دي كلها ولكن إنت مجبر تعمل كده أنت بتجبر على حاجة زي كده خلاص الأمر هذا أمر أنت عليه الناس ولكن أنا أرى أن فيه إفراط شدة إفراط فعلا, فعلا ممكن تنقض الأشياء دي بخمسة تلاف جنيه وهم ما شاء الله قلهم فاطمة بنت نبيل سلم سيدة نساء العالمين مهرها كان مخدح شوالوف صلى الله عليه وسلم ما وده زمان وده زمان ولكن طبعا نقول طبعا يعني يعني عاوزين نقول برضو كل وقت له له الأشياء الخاصة بيه ولكن بغير إفراط ولا تفريط وكل أمر فيه وسطية يكون فيه وسطية هي طبعاً نحن بنقول نحن بنغط البنت لأن ده أمر متعرف عليه لأن الولد مش هيدخل بجهاز البنت في المقابل من الممكن أن بقى بعد كده الولد تقدر تساعده بأي أشياء وبعدين في الغالب مفيش ولد بيجي لأبوه قوله الدين اللي انت دين لأختي في الغالب بيبقى في سماح وإلا لو الأب ميت الأخ اللي بتطوع فبيحمد ربنا أنه <تصفيق> كان كنا مو معي، كنا ولد في الموضوع، ولذلك برضو في قضية يعني كنت أنا أقولها لكم بس نسيتها في طي الكلام، قضية إن مثل أب يجوز مثلاً خمسة من الأولاد قبل ما يموت، وفضل اثنين تلات، ولو ورث يقول لك نطلع زوجات الأبناء دول، يعني ولد تنين أو بنت ولد ولا حاجة، يقول لك الأول نطلع زوجاتهم زوجاته إن زي إحنا اتجوزنا جزاكم الله خير، ده طبعاً ده تبرع منكم على فكرة، المسألة مش ده اسمه نوع نوع من أنواع الايه التبرع. انت بتتبرع بحاجة زي كده الاخوتك اللي فضلين طب انا ما تبرعت شو عاوز حقي حقك شرع قال له تم ابو يجوزه اقول له ذلك فضل يأتي ما يشاء لو ابوك كان عايش كان جوزك انت كمان يبقى دلوقتي تدخل قضية في قضية ايه الموريس خلاص بوفاة الاب تدخل قضية في قضية الموريس طيب ألفين ألف؟ آه يعني تساب له مبلغ أول دعوته كذا؟ ينشوف الناس الناس إخواته موفيين على هذا الأمر لا ما حد عاطرخ خلاص لبس إن ما بوفاة الوالد يدخل تحت الميراث لا لا طبعا لماذا اخترت حتى أجهز إبنتها من القرض؟ على خبير انتقاط تعال شوف اللي اقترضوا كلهم عشان بناتهم شوف الزواجة بتيوصل لغاية فين أخذها شهر على فين فأذنوا بحرب من الله ورسوله الله واحد بيحكي لي ان كتب قيمة بنت 150 ألف جنيه وطلق... وطلقت بعد شهر واحد وبوها ما زال يتعن في دفع الإقصاط اللي كان جديد بعد ايه يعني اتجاوزت وطلقت وبوها ما زال بيسد أوليان أمور مظلومين طبعا ده نظر لغياب الدين غاب العلم كسرت الجهل وانشر الجهل وإلا يعني أقل النساء بركة أقل أكثر النساء بركة أقل لهن مهارة فين الكلام ده طبعا نحن مش في عصره طبعا إن تيجي تقول لك أنا هتزوجك بماعك من القرآن و النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل بيقوله الله أحد لا يا خويه تقول ليش كده دي كانت أسطير الأولين آه ما تجيش بقى تقول أنا هتجوز بماع من القرآن أقول لك لا هذا لا ينفع الآن طبعاً ما ينفعش لأنه كما قلت الحكم سابط آبس الفاتوى بتغير, بتغير الزمان والمكان في رجل يتمناه كل الناس صح حتى لو كان فقير دق كل الناس تتمناه لأخلاقه لدينه لأمانته وما شبه ذلك وفي واحد لو معاه الملايين كل الناس تنفر منه. ولذلك دائماً أنا أقول وانا عقدت نساء كتير جداً بسبب كلمة دي الدين والخلق مع بعض دين بغير خلق لا يصلح وخلق بغير دين لا يصلح فكثير جدا من الأخوات عيني مساكين كثير جدا منهم كرهني بسبب كده كلما يجي لها عريس الله للخلق والدين ده, ده ده أصل لأنك لا تزوجتي دين بغير خلق للأسف مصيرك زي غيرك والعكس بالعكس وفي حصل والله حصل كثير جدا كنت أنبه عليهم ما تتجوزوش بلاش ده مش هينفع شهرين تلاتة تكي بدل دموع دم تقولي يا ليتني سمعت الكلام. وفي برضه يعني عشان ألفت الأنظار لحاجة أخوانا وأخ مثلا يشوف واحدة تعجبه كمنظر يتمناها أنها تكون زوجة وبدأ يدخل, يدخل الشيطان المدخل إننا من منعنا إن لها وكون سبب في هداياتها أقول لك لا وألف لا لا وألف لا ليه بقى؟ لأن في غيرها كتير جدا مستني لا صاحبة العفاف لي صاحبة النقاب اللي مستنية ما مستنية يا كنت؟ مستنية مين؟ معوز واحد ملتزم كيف تترك الصالحات وتذهب لأمثال هؤلاء يضع الله لها أن يهديها صدرها صدرال الهداية أما الأخرى دي من لها من اللي انتقبت بقى لها عشر سنة عشر سنة عشر سنة سنة الانتقبت دي أولى أولى وبعض الناس برضو يبحث عن الجمال أي جمال؟ جمال المرأة في خلقها وفي طبعها والجمال يزول مع الوقت لأنك إن تم تألف شيء ممكن تكون ملكة جمال الكون كله بتوقف الرجالة كلهم على رجل ويتزوجها رجل من خن شوف بيعمل فيها ايه؟ بيلبسها لو أعز لكم الله جازم أفريكلي. بعد كده ثم ان الجمال جمال نسبة متفاود من شخص الأخ ممكن انت ترى امرأة تقول لها جميلة جدا وانا ارى اقول ايه هذا؟ لما عنده قبيح جدا ممكن انت ترى امرأة قبيحة جدا ان جميلة جدا ولو اختلاف اختلاف الأزواق لبارت السلع وكذلك لو لا اختلاف الأزواق في النساء لبرت كل النساء ما هو بقى محدش يعجب حد برضو سؤال ما لمعرفش نهاردة كان يوم غريب قوي في الفتاة وغريب جدا تقول انها بيقول لها نعاوز جميلة شعرك لونه، ايه تقول له الله سير تخينة او الله رفياعة ايه ده يا عم هو ان داخل تشتري بضعة انت راه طب انت شكلك ايه يا اخوة ان شاء الله هو عاوزها شقراء عينها زرقاء شعرها أصفر ملون اذا مشت مشت كالغزال وإذا تكلمت تكلمت مش عارف إيه وإنت بقى إيه شعرك مجعد ومنيل وممتهتمش ولا بتحط أطور ولا بتسرح ولا حتى شعرك ولا بتلبس عدل ولا تعوزها ليه كده فلازم إنسان يا أخواننا منيلي بقى يتكلم في القضاء دي ما يقولش بقى الكلام ده يقول هل عندها دين أم لا أبو زرى دلعن رضا يعني أقرأ عن زوجتنا كانت سوداء سوداء وذلك يقول إنكم لا تضرون ما تصنع مع هذه المرأة نا صوام قوامه وبعدين إخواننا والله العظيم الطاعة فعلًا بتخلي الوجهك البريق أنا أعرف إخوة من بلاد زي مالي والحيتة دي أشوف أجوا أحس إنه أجوا مع شدة السواده أقسم بالله على ذلك أنا شفت أخ اسمه الشيخ محمد من مالي هو هو وزوجته بيجوا هنا مصر فترة من فترة تعلموا واللي تعلموا وروحوا يقولوا هند الاهل بلده هناك في مالي فالاخ بيقول يا شيخ شيخ محمد أول ما شفته قلب انقبض انقبض ازاي مش مش انقبض ان انا استغفر الله تعبير يعني قلب شرح يعني عاوز اقول ايه ان انا اتهزيت من من كثره النوره التي تشع من وجهه الذي يشع من وجهه قلت فعلا يا مش بالجمال والحلاوه والبياض ولا ال... لا لا لا لا في معاني ثانيه كبيرة قوي قوي قوي قوي الإنسان يحسها مش بالشكل والقصص دي خالص دي مسألة منتهية فييجي الأختي بتقول لي أنه عاوز يعرف أنا إيه بالضبط قلت لها الجوابي بيظهر من العنوان دمري لا أصلا لا عليه علي فيه الدب خالص يقلق خالص البد فأنا عاوز أقول لي إخوانا إن قضية الدين والخلق ده المقياس اللي تبحث عنه فتيجي تشوف بنت تعجبك لا الأول شوف الدين والخلق وطبعا أنا بتكلم عن تجارب لأن بعض إخوانا برضه. واقف في هذه القضية وجه يقول جزاك الله عن خيران يا ريت تسمعوا كلامكم ده كانت هتجرين الى الهوية وكانت هتخلنا نحلق لحيتي طب ما احنا قلنا الكلام ده من الاول وبضدها تتميز الأشياء ونفس القصه الاخت الملتزمه لابد انها تنطقي تنطقي الملتزم صاحب الدين والخلق على فكرة بعض الناس يقول صاحب الدين يروح على طول لللحيه لا يا اخواننا في ناس كتير جدا ليسوا يعني مهتمين بالهدي الظاهر ولكن أنا أعرف كثير جدا ما شاء الله لك هو تقلبنا. لا ينقصه إلا اللحية فقط فقط يفعل كل شيء ينقصه اللحية فقط ممكن هو راه ثن عنده ممكن أو يكون سما حد ما تقول أظهر قال نهي ثنة وليست بواجب مثلا وليست بفرض أو ممكن نفسه التحي ولكن عنده بعض الظروف اللي تمنعه من ذلك فهو البحث عن قضية الدين والخلق ده أصل أصل وركن ركين في هذه القضية برضو تيجي الأخت بعد كده أقول لي ركني سمعت الكلام فأنا عاوز أقول بأن حصل عقده أن أنا كل مرة اقول ايه الدين والخلط طيب ما هو ممكن ما يجتمعوش في شخص دلوقتي وللأسف شديد للأسف وأنا عاوز اخونا ان كل إنسان يكون عنده صدق مع الله سبحانه وتعالى الاول يكون صادق يعني بعض الاخوه نزل بعض الأماكن قال لهم انا تلميذ الشيخ الحويني مثلا فالناس فرحت بيه جدا جدا تلميذ الشيخ الحويني هو انت واحد مجرد ما اقول لك انت تلميذ فلان يبقى خلاص يبقى هو زي فلان هل كل من حضر للشيخ اصبح شيخا يعني كل الطلبة اللي بتحضر كلهم شيخ كلهم طلبة علم هو بيحضر عشان محب للشيخ فالأسف ان كتير جدا فعلا وكنت بالمسة ان كتير جدا بيجوا من برا بركة في الشيخ يعني ويجوا يحضروا للشيخ عشان يقول ان انا تلميذ الشيخ الحويل بعض الناس يعمل كده بعض القرى الناس فرحب جدا واحترام وتبجيل وتزوج البنت يوما وليلة او ليلة عشان يكون رقيق جدا في التعبير دخل عليها في الليل على البنت ومشى بعد ف... بعد صلاه الفجر وهرب لغايه النهارده مش لاقي له طريق يبقى ده ايه نصاب نصاب وده خلى الناس بمدخل دين ولذلك انا اقول ما تغترش بقى تغترش بالمناظر وتقول ان اه دين اه ده الناس كلها تشكر فيه لا انا مش عاوز الناس تشكر فيه انا مش عاوز حد يقول له ده اخ كويس ومحترم ويحمل كتاب الله عز وجل وداعية لا لا لا القصص دي كلها لابد أن يكون في بعض الضابط أن تعرف من خلال هذا الرجل فعلا على دين وأنا خلق ولا لا ثم الأفكار الهدامة اللي هالدماء موجودة بالكوا منها أفكار الدماء كتيرة جدا برضو ما تغترش بالناظر والغطر والقصة دي ما تغترش بيها لأن من الممكن يكون بيحمل جواه إبليس شيطان والعزب بالله القضية عشان أنت تعرف أن فلان فعلا ده صاحب دين خلق عامله شوف تعامل معه لعلك رأيته يركع ركعت في المسجد كما قال عمر للرجل رضي الله عنه ايوة بشوفه بيركع ركعات في المسجد راجل خاشع وخاد لا مش بالخشوع الخضوع ممكن يكون المنافق والعزب الله يظهر الخشوع الخضوع القضية محتاجة طبعا فقه محتاجة ان انسان ينظر لها بنظرة شرعية اكثر منها عاطفية تنظر لمثل هذه الامور بنظرة شرعية اكثر منها عاطفية هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه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 وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أمة بعد. فما زال حديثنا في باب شرح باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله والذي قلنا إنه هو عمدة هذا الكتاب وهو أهمه.